وَلَقَدْ آتَيْنَا نُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْشُكْرَ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ قَالَنَا نُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ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 ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك, على أن تشرك بي وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مرجعكم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تكم مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ كُم إثقال حبة من خردل فتكن فِي صخرة فَتَكُونَ فِي صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتِ بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وصبر إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختان فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات صوت الحميد الله الله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 توسل لطال علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأنسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم هون علينا طول المقام بين يدي اللهم هون علينا طول المقام بين يديك اجعلنا ممن ياخذ كتابه بيمينه اجعلنا يأخذ كتابه بيمينه ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله فيلقى على وجهه في النار اللهم ان لك في كل ليله عتقاء من النار اللهم ان لك في كل ليله عتقاء من النار اللهم فاجعلنا منهم اللهم فاجعلنا منهم نحن ووالدينا وازواجنا يا رب العالمين يا دل الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وَأَكْرِمْ نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واحسن يا ربنا لنا الختام يا رب العالمين اللهم إن من بيننا مهموما ومكروبا اللهم فرج الهم عن المهمومين اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق النساء المسلمات اللهم واجعلهم هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات غير ضالات ولا مضلات اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا لا تدع لنا ذنبا ولا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا تائبا الا قبلته ولا تائبا الا قبلته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حقا ضايعا إلا رددته ولا غايبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا مجاهدا في سبيلك يريد بذلك إعلاء لكلمتك إلا وفقته وسددته ونصرته ولا ايما الا زوجتها ولا ايما من إلا زوجتها ولا اعزبا الا زوجته ولا محروما من الذريه الا ذريه صالحه وهبته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لنا رضا ولنا فيها صلاح الا وعن على قضائها ويستغتها لنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين